وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ و كانوا يصرّون على الحفِّ العظيم، وكانوا يقولون أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدَعُوْتُنَّ أَوَأَبَاؤُنَا الْأَوْلُوْنَ قُلْ إِنَّ الْأَوْلِيْنَ وَالْآخِرِينَ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 تشكرون اثر ايتم النار التي ترون انتم ان شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم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 تزيل من رب العالمين أثب هذا الحديث أنتم مدهون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذن